انا دلوقتي عايش فتره مش سهله بحاول فيها اتعود على بعدك بصبر قلبي وبقول لي يا مستاهله يومين اتنساكي وايش بعد فانا دلوقتي عايش فترة مش سهلة بحاول فيها تعاود على بالي بصبر قلبي وبقول هي مستهلة يومين اتنين وهنساكي وعيش بعدك مش مش بنساكي ولا بعد في يومين تانين يومين تانين بنساك ولا بعد بعد يومين بيروحوا في بقول مرتاح وانا സിവാദിസ്ു ده انا بعدك بموت സൈബ But save me وحشيني وقلبي اتقلمني وضم عيني ابوستلاقيكي قدامي وفوق وتريني طول الوقت ده بحلب وعلى الحال ده بعيش في البعد ايام ليه يذكو وحشيني ൂ സലൈക്ക് ഉത്തരമുദരി തൂതിലോല ഇനെ ബാധിക്കേ മൂൻ സീബേ വെസ്ലി